بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن واحسنوا الوداع واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من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 فإذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بما معروف او فارقوهن بما معروف واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله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 قَد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَئِسَنَّ مِنَ الْحُبِّ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ